بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما امَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَقَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْدَهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ মু نُفِخَتْ فِيهِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الثانُوا إىطَامِ أََّ فَبَبَن المَا أَفَب ثَُّ شَقَقنَ الأرّ شََّّ فَأَن بَتْناَا شهَا حَب وَعَ بَوْ وَقَبّ وَزَتُ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَتَرَدَّى النَّاسُ مِنْ أَخْدَاثِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وطاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يَوْمَ إِذِنَّ عَلَيْهَا غَبَرٌ تَرْهَقُهَا فَتَرَى الْأُلَٰئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ